أ غ ي ب و ذ ل ط اللطائف ئ ف ا يغيب أغيب أغيب و ذ لا يغيب و أ ر ج و ه رجاء لا يخيب أ غ ي ب و ذ ل ط ا ف ل ا يغيب لا يغيب و أ ر ج و ه رجاء لا يخيب لا يخيب و أ س أ ل ه ا ل س ل ا م ة من زمان بليت به نوائبه تشيب و أ ن ز ل حاجتي في كل حال إ ل ى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أ م ر طوته عن ا ل م ش ا ه د ة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر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 رحيم ويث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أ ق العثار ي ف إ ن ي عنك أ ن أ ت ن ي الذنوب و أ م ر ض ن ي الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب ف آ م ن روعتي واكبت حسودا ف إ ن النائبات لها نيوب وانسني ب أ و ل ا د ي و أ ه ل ي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن ب أ ط ف ا ل صغار أ ك ا د إ ذ ا ذكرتهم أ ذ و ب ولكني نبذت زمام أ م ر ي لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به واليه مبتهلا اتيب الهي انت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب واصل حبلي بحبل رضاك وانظر الي وتب علي عسى اتوب وراعي حمايتي وتول نصري وشد عراي ان عرت الخطوب و َ أ َ ل ْ ه م ْ ن ي لذكرك َِِِْ طول َُ عمري ُْ ف َ إ ِ ن َّ بذكرك َِِِْ الدنيا َُّْ تطيب َُِ وقل َُْ عبد َُْ الرحيم َِِّ ومن ََ يليه َِِ لهم َُْ في ِ رافتنا ِ ر ََ أ ْ ف َِ نصيب َُِ فظني ََِ فيك َِ يا سندي ََ جميل ٌَِ ومرعى ذود امالي خصيب وصلي على النبي و آ ل ه ما ترنم في الاراك العندل